السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا لكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع في سرنا في هذه الحلقة نقدم لكم محاضرة بعنوان الأماني ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم أبن بارك بوبشيت إمام وخطيب جامع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالطرف بمحافظة الأحسان والتي وقيمت في جامع الخلفاء الراشدين بحي بدر من سلسلة المحاضرات التي نظمها مركز الدعوة والإرشاد بالدمام حيث استهل الشيخ محاضرته بعد الحمد الله وثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم بوقفة يصور فيها أحوال الناس في الأماني، فيقول فضيلته الأماني في أكمام الليل تتصاعد تلك الدعوات بأصدق الأمنيات تطرقها الكلمات الصادقة إنها المساهمة فيما عند الله تتسلل في تلك القلوب روح زكية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها حتى يرحل الإنسان بأعضائه وحياته إلى عالم الملكوت لكي يقطف الخير وينال الخير سوف أتحدث عن تلك الروح تلك الروح التي تسكن في الروح سوف أتحدث عن تلك الأمان التي ينتقل بها ذلك الإنسان حتى يقطف كل خير عندما ترى المستقبل مشرقاً في الأفق. يتفاوت الناس في المطالعة لح. فمنهم من يطالعه بروح متفائلة، ومنهم من يطالعه بروح كئيبة. منهم من غرس الأمان في أرض يقطف من ورائها كل خير. لذلك. يقف صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري قائلا لو كان عندي أحد ذهب لأحببت أن لا يأتي علي ثلاث وعندي منه دينار ليس شيء أرصده في دين علي أجد من يقبله أي أمنية يصدرها صلى الله عليه وسلم لكن يوم أن ترى جهة المشرق أو المغرب فترا أمانينا أماني رجالنا وأماني نسائنا أماني شيبنا وشبابنا يا ترى ماذا تتمنى يا من تسمع حديثي ويصلك نفح كلامي أي شيء تتمنى تأمل الأماني التي كانت تطرق آذان صحابة محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى ترى الواقع الذي نحن اليوم بأمس الحاجة إليه فقد ذكر ابن عبد البر وغيره أن عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان اجتمعوا في فناء الكعبة فإذا بمصعب يقول لهم وأقولها لكم قال لهم تمنوا إنه سؤال أطرحه على كل أب موجود أمامه الآن وأطرحه على كل أم يصلها أثير هذه الكلمات على كل شاب في ريعان شبابه زور أمنية الآن في قلبه اطرحها، تخيلها تصورها حاول أن تعيشها فقال لهم تمنوا فإذا بالأفكار ساحت في عالم الملكوت فإذا بتلك الأفكار تسبح فإذا بمصعب يقولون له ابدأ أنت فقال أما أنا فأمنيتي أن أتولى ولاية العراق وأتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة ابن عبيد الله قال أهل السير ونال ذلك ثم قيل لعروة منى فقال أما أنا فأتمنى أن أكون فقيها وأن يحمل عني الحديث قال أهل السير فأعطاه الله ما تمنى أما عبد الملك بن مروان فتمنى أن يكون خليفة المسلمين قال أهل السير فأعطاه الله ما تمنى أما عبد الله بن عمر فقال أما أنا فأتمنى الجنة فأسأل الله أن يرزقني وإياكم جميعا الجنة قولوا آمين تأمل معي كتاب ربنا الشيطان الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء معادلة قرآنية إذا تمنيت تمنيت الخير وجدت من يعيقك وإذا تمنيت الشر وجدت من يعينك هي فرق بين حروف إذا تمنيت الدين وجدت من يعيقك ويوم أن تتمنى الفساد وجدت من يعينك أليس تمنيت أن تحفظ كتاب الله؟ كم عمرك الآن؟ لم تتحقق لك الأمنية؟ سألت بعض الشبيبة الذين ابتلو بالسفر وابتلو بالفساد وابتلو بالتعلق وابتلو بالنساء فإذا بها أماني كانت داخل النفوس تقول لي أحد النساء ماذا أفعل مع زوجي الذي كلما طالع نشرة الأخبار قال وهو يشاهد تلك المذيعة بكامل زينتها متى يأتي اليوم؟ الذي أراك فيه على الطبيعة انظر الأمنية أي أمنية تطرأ يوم أن ترى اليوم إدمان عبر مواقع التواصل بإدمان في مواقع إباحية سألت بعض الذين يستشيرونني كانت أمنيات أن يسافر إلى البلد الفلاني فحقق الله له هذه الأمنية يمده، لكنه يختبره لكن يوم أن ترى الأماني الصادقة الأماني الإيجابية ترى أنها شيء يترجمه القلب على أطراف الجوارح فينطلق الإنسان في عالم الدنيا لكي يصنع الأمل في سماء اليأس ويصنع من الأرض قوة النجاح ليتألق بالإبداع التقيت بأحد مشايخنا من هيئة كبار العلماء فإذا به وأنا أتسامر معه في النقاش قال فلان كنا طلابا في المعهد العلمي زملاء فلما وصلنا إلى ثالث ثانوي قلت أما أنا فميولي إلى العلم وأنت ذكي فميولك إلى المال فهذا خرج الآن في هيئة كبار العلماء وذاك كان وزيرا بإحدى الوزارات الدقيقة في الدولة كل تمنى فأعطاه الله ما تمنى كل إنسان تمنى التقيت بأحد التجار من الشرقية دارعا في إحسانه وفي عطائه وفي أموره فقلت يا فلان يا أبا فلان أكرمك من أعطاك وأغناك من أفقرك كيف صارعت حزاتك الاقتصادية؟ قال بالتوكل على الله فقد استفقرت أكثر من مرة لكنني صارعت لأن أمنيتي كانت الخير عشت ووالدي قد طلق أمي فتعبت بين هذا وهذا أرحل هنا وأرحل هنا وهذا في بلد وهذا في بلد بل كانت أمي في غير هذه البلاد ومع ذلك أردت أن أصنع شيئا كانت أمني داخل النفس ترجمها إلى واقع فبارك الله جل وعلا لا بد أن نعرف أننا كلنا على أصناف خمسة راجع سجل شبابك يا من بلغت الأربعين والخمسين والستين والسبعين أخاطبك يا من أنت في الخمسة عشر والعشرين والثلاثين صنف نفسك وانظر إلى أمانك، فقد صنفنا الله وقال أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سوياً على صراط مستقيم تأملها أما الصنف الأول فهم أشخاص لا يعرفون ماذا يريدون لا يعرفون ماذا يريدون إن الله لم يخلقنا عبثاً فقد قال لنا أفحاسبتم؟ أنما خلقناكم عبثا إن الذي يعيش فتسأل ذلك الشاب إلى أين تتجه ماذا تريد بعد الثانوية ماذا تريد بعد الجامعة ماذا تريد يا فلان من حياتك يا من تزوجت ما هدفك من الزواج ما هي أمنيتك من الوظيفة ما هي أمنيتك من العمل إننا نحتاج أن ندرك أن الصف الأول لا يعرفون ماذا يريدون أما الصنف الثاني فهم أشخاص يعرفون ما يريدون لكنهم لا يفعلون شيئا لا يزال يتمنى أن يحافظ على الصلاة لكن إلى يومك هذا تفوته بعض الصلوات اليوم إلى الآن أمنية أن يترك الدخان لكن إلى الآن ما ترك إلى الآن يتمنى أن يزور أعمامه وأخواله ويفعل كثير من الحسنات لكن إلى الآن ما فعل يتمنى أن يصلح بين عمه وعمه بين قريبه وقريبه لا يزال يتمنى أن يكون عالم أو داعية أو مصلحا أو خير ذلك لكن لم يتحرك إلى الآن فهو يعاني أكثر من الأول لأن الأول لا يعرف ما يريد أما هذا يعرف لكنه لا يفعل شيئا أما الثالث فهم أشخاص يعرفون ما يريدون وعندهم أهداف لكنهم يبتلوا بمرض لا يثقون في أنفسهم لا يثقون في أنفسهم كثير منا اليوم يرزقه الله بذريه فيها من الطموح والإبداع ثم تتعجب أن المعلم في المدرسة هو الذي اكتشف إبداع هذا الولد أين والده الذي يعيش معه؟ أين أمه التي تسكن معه؟ أين قريبه لم يكتشفه؟ أين هذا الإنسان؟ التقيت بأحد القراء من الشرقية من المشاهير فقال لي الذي اكتشف موهبتي هو أحد طلاب العلم وسماه لي كان إماما في الحي الذي نسكن فيه وأنا كنت في ثاني متوسط فجاءني وقال لي أرى صوتك طيب لماذا لا تؤدن يقول فأدنت وكان يلزمني إلزاما أنني أؤدن ثم ارتقى بي الأمر حتى أصبحت مؤذنا رسميا ولا يزال يشرف علي لا يزال يشرف علي حتى بلغت الثانوية فإذا بمسجد يحتاجون إماما فقال لي فلان أن تذهب إلى هناك قلت أنا لا زال صغير قال أقول تذهب إلى هناك واجتهد في القرآن الآن إمام ومشهور ويذهب من دولة إلى دولة يطلب ولا يزال ذلك الرجل يتواصل معي ويتواصل معي مثل ما كنت في ثاني متوسط من الذي اكتشف هذه الموهبة؟ من الذي زرع فيه؟ يقول والله كان هذا الرجل يقول أنا لم أكتشف موهبة نفسي أنا لم أتعرف على نفسي بل هو الذي اكتشف فيني ذلك الأمر حتى حلق بي إنك يوم أترى بعض الشباب أذكر في محاضرة بالدمام جاءني شاب بعد المحاضرة وقال أنا من الطلاب الذين كرمهم الأمير محفظه الله وتحققت لي الجائزة أكثر من مرة لما وصلت ثاني ثانوي بدأ الصحبة عندي في الثانوية يسلطون الضوء على ذكائي وعلى أمري حتى استقطبوني أكلمك أنا الآن وأنا لم أكمل الثانوية أكلمك الآن وأنا هارب من بيت والدي أكلمك الآن وهم ينتظروني الآن خارج المخيم فقد أصبحت مروجاً للمخدرات يحدثني بذلك بنفسه يوم أن ترى أمنية هذا الشاب لماذا لم تسقى ما الذي جره إنهم صنف يعرفون ما يريدون وعندهم أهداف لكنهم لا يثقون في أنفسهم لا يثقون إن بعضنا اليوم لا يثق في تربيته ولا في توجيهه وأعطيكم دليل على ذلك يوم أن يقع خلاف بين الزوج وزوجته في قضية أسرية فترى الرجل يقول لنفسه أنا أب فاشل أو تأتي الزوجة وتقول أنا زوجة فاشلة بدأنا في أول ناقوس الخطر عندما لا تثق بنفسك عندما يوكل إليك عمل إداري أو دعوي أو غيره ثم تأتي وتقول أنا لست كفآ بدأ ناقوس الخطر عندما لا تثق بنفسك اليوم ترى طالبا في معدلات التسعين ثم إذا به لا يقبل في جامعة فتسأله فتكتشف أنه يفتقد الثقة في نفسه لذلك هذا الصمف صمف لا يثقون في أنفسهم فيسخرون من أنفسهم ويخافون من الفشل ويخافون من الهزيمة ويخافون ويخافون فسرعان ما يصادقهم الفشل يصادقهم الفشل أما الجريء فتجده يريد أن يخطأ ويرد عليه ويعمل ويخطأ ولذلك هو دليل قوته في أمنيته الرابع أشخاص يعرفون ما يريدون ولكن مشكلتهم أنهم سلبيون ويتأثرون بالعوامل الخارجية النقد من والده يعيقه النقد من أستاذه يعيقه النقد من زملائه يعيقه أنا أجزم أن كلكم مررتم بمرحلة الفتوة والنشاط مرحلة الفتوة والنشاط تحتاج هذا العنصر لأنك إذا أردت أن تكون أمانيك صادقة فلابد أن يكون العوامل الخارجية التي هي المحاضن أكبر معين لك على الارتقاء إن المحاضن الخارجية مهمتها كبيرة جداً لماذا؟ كانت أم الزبير بن العوام. تأخذه على هضبة عالية والمعارك تدور يقولون لها يا أم الزبير تضربينه ضرب بغضة أعمامه لما هذا فقالت من قال أضربه فقد كذب إنما أضربه لكي يجد ويهزم الجيش ويأتي بالسلب التربية الجادة يوم أن تزرع في أبنائك أمنية الحفاظ على الصلاة أمنية العلم أمنية الارتقاء أمنية النمو أمنية كل شيء لكن لابد أن تعلم أن مجتمعنا بل كل مجتمع إذا كان مجتمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ربنا سبحانه وتعالى عنه قد يعلم الله المعوقين منكم والطرف الثاني يقول الله عنهم لا تنفقوا على من عند رسول الله هذه الطوائف موجودة في حياتنا من أنت حتى تخرج من أنت حتى تقدم أنت مهندس إيش عندنا علم كذا لقد غزت الصين العالم ماذا تريد أن تخترع أنت وتبدأ المثبتات والمعيقات لذلك الإنسان حتى يصل في النهاية ولا يقدم شيئا اعرف أهدافك ولكن لا تكن ضعيف الشخصية معها فترى نفسك عصبي المزاج كن واثقا كن واثقا إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البدري كم من رجل صالح كان يتمنى أن يرى باكورة أولاده لكن عاجله الأجل فمات فبارك الله في ذريته وهو ما رآها ربما لا يبارك الله في أولادك لكن يبارك الله في أولاد أولادك يوم أن تسقي ذلك الأمر أعرف بعض الرجال بلغوا الآن الثمانين وأبناؤهم أجداد ليس هو جد بل أبناؤهم أجداد ولا يزال يسألهم عن الصلاة ويسأل أولادهم عن العبادة ويسألهم كيف فعلوا ويسألهم ماذا عملوا هذا الذي نريده هذا الذي نريده اليوم كيف نحقق لنا ذلك الأمر كله خامسا أشخاص يعرفون ما يريدون ويعرفون كيف يخططون ويعرفون كيف يبدأون ويعرفون كيف ينطلقون ويعرفون كيف يترجمون الأحلام إلى واقع يوم أن ترى حياتك يوم أن تخطط لها هل عندك خطة كيف تربي أولادك هل عندك خطة كيف ترتقي بزوجتك هل عندك خطة أن تبني مشاريع لنفسك هل خططت أنت لنفسك أم ما هي الأماني يوم أن تجلس في بعض مجالسنا اليوم ترى أماني زائفة حديث في دنيا لا تسمن ولا تغني من جوع جاء رجل إلى علي رضي الله عنه وأرضاه فقال له يا علي أريد أن أعرف نفسي أنا ابنا للدنيا أم ابنا للآخرة فأعطاه رسالة مختصرة تغني عن رسائل الجامعات أيهما أحب إليك الهديه أم العطية؟ فإذا بعلي رضي الله عنه وأرضاه يقول له إن كانت الهدية أحب إليك فأنت ابن الدنيا وإن كانت العطية أحب إليك فأنت ابن الآخرة إجابة من حروف قصيرة يقول صلى الله عليه وآله وسلم واليد العليا خير من اليد السفلى فاليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي الآخذه أنت لا تنظر يوم أن تقدم على وزارة الإسكان أنا ما أعيب عليك أن لا تقدم لكن أنا بودي أن تكون أمنيتك أن تبني أن تإسكان يوم أن تقدم على قرض أتمنى وأنت تعبي الاستمارة تشطب عليها وتحطها على المكتب تيجي بعد أسبوع وتعبئ الاستمارة ثانية وتشطب عليها وتقول كيف أكون أنا ممن يقدم القروض أمنية أمنية ازرعها في نفسك فأنت لست خسران إنما سوف تتحرك لو كل طالب بدأ في طلب العلم وهو يغرس الأمان في قلبه لانطلق النور قال علي رضي الله عنه وأرضاه المعرفة نور القلب والعلم مصباح العقل وفي كل تجربة موعظة يوم أن تدرك هذا تدرك السر عندما تزرع الأماني في حياتك غراس الأمان إننا كل يوم نرى صورا من صور الأمان نغرسها في أنفسنا وفي أبنائنا وفي حياتنا وفي مجتمعاتنا وقف عليه الصلاة والسلام فقال للصحابة إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى أي تربية على أمنيه أي تربية يوم أن تمر على وزارة قدم رسالة لولدك الذي بجوارك وقل له يا ولدي أتمنى أن تكون مهندساً في هذه الوزارة ويوم أن تمر على مستشفى قدم له رسالة وقل له أتمنى أن تكون طبيباً هنا طبيباً هنا ويوم أن تمر على سجن تقول له يا ولدي أتمنى أن لا تقع فيما أخطأ فيه هؤلاء فكان هذا مكانهم ويوم أن تمر على شارع لا تنمي عند أولادك لقد تعلم أولاد لليوم سلاطة اللسان لأن والده كل مر في شارع سب ولعن وشتم وقذف وقال واتهم نمي عندهم الإيجابية وقل له يا ولدي أتمنى اليوم الذي تكون فيه مهندسا في الأمانة ثم تكون رئيسا فيها فتزرع بصمة لما سألوا حاكم كوريا كيف أوصلت كوريا إلى هذا الارتقاء والعالم؟ قال بدأتها مشرفاً على النظافة في البلد مشرفاً على النظافة ثم ارتقيت بها حتى وصلت إلى محافظ فيها ثم ارتقيت حتى صرت ملكاً في هذه الدولة التي أصبحت تقارع الدول العظمى لما استشعر وهو مشرف على النظافة أنه بنظافة بلده هو مساهم في الارتقاء ويوم يهمله يبدأ الخلل استشعروا يا جماعة هذا المسجد أنكم تستطيعون أن تنشئون كوكبة من المبدعين والمتعلقين باجتماعكم وطموحكم وارتقائكم نعم تستطيعون أنتم عندما ننمي في أولادنا إذا رأيت أي شخص بارز اغرس في أولادك حب هذا الإنسان عالما أو اقتصاديا أو سياسيا أو إعلاميا أي مهنة تكون بركة على البلاد والعباد عندما تنقل هذه الثقافة إلى أولادك وإلى الجيل الذي معك فإنك تترجم النجاح إلى حقيقة في أرض الواقع ترى أثرها بإذن الله أما كان صلى الله عليه وسلم في الغزوات يقف أمام الصحابة قائلا لأعطيننا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يزرع في قلوب صحابته تلك الأمان الصادقات والأمنيات الطيبات والأخوات الطيبات. محاضرة الأسبوع. أحبتنا الكرام، لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن بارك بوبشيت، إمام وخطيب جامع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالطرف بمحافظة الأحساء. بعنوان الأماني. الأماني حيث قدم الشيخ في بداية محاضرته تصورا لأحوال الناس في الأماني مع وقفة بين فيها أمانية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقارنتها بأماني بعض شبابنا ثم عرض أصناف الناس الخمسة في الأماني بالإضافة إلى ذكر صور تربوية لغراس الأماني وبعد أحبة الكرام يواصل الشيخ إبراهيم بوبشيت محاضرته ببيان الحياة الإيجابية وتأثيرها على الأمان فيقول فبيلته معاشر الأحبة الحياة الإيجابية أن تقرأ سيرة عظيم من العظماء أيًا كانت عظمته؟ اقرأوا سير الملوك اقرأوا سير العلماء اقرأوا سير العباد اقرأوا من هم معكم في حياتكم اليوم ماذا يوجد في مكتباتنا ماذا يوجد في بيوتنا هل نحن زرعنا الأمانية الراقية حتى نقطف من ورائها بإذن الله تعالى أحلى الأشياء إن جيلنا اليوم شيبا وشبانا نحتاجه اليوم لقد رأيت أشخاصا بلغوا الستين أو يزيد ولا يزالون يحبون إكمال الدراسة معاشر الأحبة الأمنية الصادقة لن تعرف للشهادة التي بين يديك قيمة إن لم تترجم أثرها أما مر علينا زمن كان الذي يتخرج من صف سادس ابتدائي معلما وموجها وماسكا أحسن المناصب ثم جاءت المتوسطة ثم الثانوية حتى أدركنا زمنا اليوم من يحمل شهادة الجامعة لا يجد وظيفة فسوف يأتي زمن إن لم يكن عندك ماجستير أو دكتوراه فسوف تصبح لا شيء لقد أصبحنا في زمن نرى ظاهرة راقية ممن بلغوا الأربعين والخمسين يكملون دراساتهم التقيت بشبيبة في السجون ممن دخلوا في بعض القضايا فاكتشفت أن هناك سبب قاد هؤلاء الشباب ليست عندهم أمان صادق. سألت بعضهم فاكتشفت أن آباءهم من الفضلاء بل آباءهم من أحسن الناس إني ماذا؟ إياك أن تشغلك حياتك عن أبنائك فإنهم أعظم مشروع لك في حياتك ترى بعضنا اليوم عنده طموح عجيب لكن لا ترى عند أولاده شيئا من هذا الطموح تصدق ببعض أمانيك عليهم تصدق بأشياء عليهم يقول ابن القيم رحمه الله أما العصفور فإذا أراد أن يعلم ولده على الطيران فامتنع ضربه بجناحة حتى يقيم قوته. نعم إنها حياة الجدية التي يقف فيها كل إنسان منا ولذلك انظر لمن يحرك عقولك أليس الله قال ونكتب ما قدموا وآثارهم ما هي آثارك على أهلك؟ ما هي أثارك على قبيلتك؟ ما هي أثارك على بلدك؟ ألا يوجد شوارع بأسماء رجال؟ صنعوا مجدا فخلدت آثارهم هل تكتب تاريخك بنفسك؟ أم تموت فتنسى؟ فلا يعرفك أحد ضع بصمتك ضع أثارك حقق أمنية تتحرق عندك قال صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم ويشيب منه اثنان الحرص على المال والحرص على العمر رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى إن الذي نريده اليوم أين الآباء الذين يربون أبناءهم على الجدية كم مرة زرت أبناءك في مدارسهم كم مرة تابعتهم كم مرة حرست عليهم كم مرة ذهبت إلى معاقل التعليم تطمئن عليهم أو تراك أيها الأب الحبيب لم تأتي إلا يوم أن أتاك اتصال من إدارة المدرسة بدخولها أو تراك لما أتاك خطاب أن تحضر كولي أمر في وقت رسمي إن هؤلاء أبنائك أين أنت عنهم طوال العام لماذا لم تتفقدهم لماذا لم تتابعهم لذلك قال علي رضي الله عنه وأرضاه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نارا قال أدبوهم وعلموهم أما قال الله في تحقيق أمنية إيجابية عند الإنسان يا يحيى خذ الكتاب بقوة جلست مع أكبر تاجر من تجار المملكة التقيت به في موسم الحج ألقيت محاضرة في الحملة التي هي فيها ويرعاها كتب الله أجره فقال لي كلمات لا أنساها قال والله ما وصلت فيه من الثراء إلا لأنني كنت أحمل الأشياء على ظهري هذا الرجل الذي بصماته في البلاد وخارج البلاد قد بلغت الآفاق من أين بدأت بأمنية ترجمها وتعب فيها وأنتجها وأبدعها وتألق بها حتى وصل إلى ما وصل إليه أعرف أحد مشايخنا من الكبار في هذه البلاد لا يزال أمام عيني ومرافقة معه إذا سمع بكتاب في مكان من المقتنيات العظيمة ذهب واشتراه كبير في السن ولا يزال ولا يزال يتابع الكتاب ويشتري ويقرأ وهو في عمر يرجع إليه بل التقيت بشيخنا في أكثر من مكان في المملكة الشيخ العلامة بن جبرين. التقيت به في أكثر من منطقة زرتها وكان وقتها عنده دورة وأنا عندي محاضرة فرأيت من هذا الرجل الذي كان يبلغ السبعين من الهمة والأمنية والجلد التي نحتاجها اليوم فيا أحبتي أباء الكرام أباء الكرام ما هي أمانينا التي نريدها إنكم اليوم تعيشون أمام أقرانكم وسوف يأتي اليوم الذي تذكرون فيه قول الله وتلك الأيام نداولها بين الناس سوف يأتي اليوم الذي ترى فيه صدق أمنيتك من درس معك أو تخرج معك أو هو أخيك أو قريبك لكن ما الفرق الذي بينك وبينه لا شك أننا نؤمن بقول ربنا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا لكن نؤمن أيضا أن السعي إما أن يكون مشكورا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لدي أصلا أما الكسالة فإنهم لا يعرفون من الأماني إلا الأماني الزائفة انظروا كيف يبتلي الله وأهل الربا انظروا كيف يبتلي الله جل وعلا أهل السفر انظروا الذين ابتلو بحب الفتيات وملاحقة النساء ماذا ابتلاهم الله بتلك الأمنيات وانظروا إلى من كانت أمانيهم على الطاعات والقربات والعبادات لتدرك أن الباعث الحقيقي كما قال ابن الجوزي رحمه الله لو كان لك باعث من نفسك احتجت إلى أحد أو إلى أي باعث خارجي قال الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم لماذا لا تبدأ من الآن مع القرآن ومع العبادة ومع قيام الليل ومع الطاعة حقق أمانيك الصادقة ومن أعجب العجب أن تشغلك المناظر عن المعاني عندما لا ترى تاجرا قد بلغ المليارات لا يشغلك مركبه ولا ملبسه ولا مسكنه إن كانت أمنيتك صادقة فليشغلك كيف وصل إلى هذا يوم أن ترى عالما أو مهندسا أو طبيبا بلغ من العلم مبلغه لا تشغلك المميزات فتكون حاسدا له إن بعض الناس اليوم أشغل نفسه فلان استشاري إذن امتيازاتهم كذا فتجدهم دخلوا على جوجل فبدأ يبحث إذا كان معالي إيش يعطونه إذا كان وزير إيش يعطونه يا مسكين أشغلت نفسك بما ينالون وما عرفت كيف ينالوا ما عرفت كيف نالوا يقول الإمام الهاشمي في جواهر الأدب تصارع الزيت مع الماء فقال الماء للزيت إنك يا زيت أصلك مني وتغتر علي يا زيت أصلك مني وسعرك أغلى مني فقال الزيت للماء يا ماء لقد مررت بأمور ما مررت بها لقد مررت بالمعاصر فعصرتني حتى خرجت زيتا وأنت يا ماء ما الذي مر بك فحاج الزيت الماء إن الذي وصل إلى ما وصل إليه مر بمعاصر عصرته يوم أن ترى رتبة عسكرية لا تشغلك مميزاته لكن انظر كيف تميز كيف وصل كيف ارتقى كيف نال إنها الأمان الحقيقية إنها الأمان التي ينبغي علينا أتدرون من الذي هجم علينا بالحسد اليوم أشغلتك سيارة فلان فصرت ترى جواله أو سيارته فتأتي لوالدك تريد سيارة مثل فلان وجوالا مثل فلان أيها الأحبة إن العقل اللبيب والفكر اللبيب جعل الهدهد ينطلق بأمنية صادقة مهاجرا حتى جعل سليمان يقول الله عنه وتفقد الطير فقال ما لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين إن الهدهد انطلق لكي يأتي بحجة عنوانها وبرهانها أحطوا بما لم تحكم فيا طالب العلم ابحث وقرأ وارتقي حاول أن تؤصل نفسك عيش نفسك أنك لا تزال تبحث لا ترضى بركاكة في عقلك ولا ترضى بركاكة في فعلك ارتقي بنفسك حتى تصل إلى الإبداع السنة 12 شهرا في كل شهر تعلم فن سوف تجد نفسك في نهاية السنة تعلمت 12 فنا جربها اقرأ مختصرا من المختصرات إياك ثم إياك أن تهمل بناء العقل والفكر فإنه أهم من بناء الجسد إنها الأماني لكن يوم أن تكون أمانين زائفة التقيت بشبيبه الآن في أبسط الوظائف أذكر مرة في إحدى المستشفيات بالمنطقة دخلت من البوابة فسلم علي شاب فقال عرفتني فقلت ما شاء الله كأني تذكرتك قال درستني قبل سنة كذا في الثانوية قلت ما شاء الله الله يوفقك وبارك لك فصعدت أزور مريضا في الدور الخامس فإذا بطبيب يقابلني ما شاء الله دكتور محمد أترك هنا قال نعم فتذكرت أنه طالبا درسته فراجعت بين الدور الخامس والدور الأرضي فاكتشفت أن السنة واحدة فتذكرت أن محمد هذا كنت أقول له يا محمد أنت في ثالث ثانوي وتقف عند باب المدرسة ووالده ثري يا محمد السيارة أراك تقودها برا المدرسة ليه ما تأتي بها؟ قال أنا لا أريد شيء يشغلني عن الدراسة والعلم هذا محمد فماذا أصبح الآن؟ طبيباً وهذا أنا لا أزدري أي وظيفة لكن كان هذا يعيش أمنيه وهذا الشاب الثاني لا أعلم الأكمل الثانوية أم لم يكملها يوم أن ترى هذه النماذج في حياتنا تقول ما هي الأمنيات التي يعيشونها عشرات حالات الطلاق سببها غريب أسأل الأخت لماذا تطلبين الطلاق قال حكر قلت لكل الرجال كذلك ما يسفرنا قلت نعم هذه الثانية قوليها من أجل سفر أو من أجل مناسبة أو من أجل أمنية تافهة ما لها أو ما وفرها يهدم ذلك البيت كله هذه هي حياتنا إننا يوم نرى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. لا تحتقرن مهاراتك فإن نملة واحدة وقفت أمام قومها حتى جعلت سليمان فتبسم ضاحكا من قولها لا تقول أنا فرد واحد لا تقول محديعين. لا تقول محد شجع لا تقول محد ساعد إن إبراهيم كان أمة ذنب الجرادة يشق الصخرة إبرة العقرب تخرق الطشت خرطوم البعوضة يغوص في جلد الجاموس إنه الإعجاز لو وجد الزعفران في بيت لا يدخله الوزغ النملة صبور بدكائها وفطمتها تشم الأمور على مسافات بعيدة إنه الطموح الذي يخرق الصخور وينقض الجبال ويبني الأفاق ويصنع في البحار ويصارع الأمواج إنه الطموح يا من سمعت هذه الكلمات أنني أعلم أنني أطلت عليك قليلا لكن اسمح لي أن أختم معك وصايا سريعة في ختام هذه الكلمات يوم أن ترى من سافر من أجل حديث واحد كبقي ابن مخلد الأندلسي خرج من الأندلس إلى مكة حتى ذهب إلى بغداد لكي يلتقي مع الإمام أحمد بن حنبل من أجل حديث واحد فلا تزهد في العلم واعلم لو ارتحلت من شمال الدمام إلى جنوبها أو إلى الرياض أو إلى الأحساء والله سوف تقطف ثمار ذلك التعب ما دام للعلم والدراسة والتعلم لقد قلتها كلمة لبعض الشبيبة هنا قلت أكمل دراستكم الجامعية فبعد سنوات يكلمونني قالوا الحمد لله ونحن على رأس أعمالنا حصلنا على البكالوريوس من جامعة الإمام وها نحن سوف نكمل ما بعدها وهم قد تقاعدوا الآن من أعمالهم يوم أن تودع أولادك عند باب المدرسة ازرع فيهم الأمل لكي يكونون القمة أيها يوم أن تودعين أولادك أو توقظينهم للمدرسة أو للعبادة أو للحلقة أو للصحبة الطيبة حاول أن تغرس فيهم أن يكونون منهم هم في المستقبل نادهم بالعبارات التي تغرس فيهم التفاؤل نحن أناس لا توسط عندنا لنا الصدر دون المعالي أو القبر تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن يخطب الحسناء لم يغله المهرو النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء غرس في الصحابة لما يرددوا عليهم إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين اختلف الصحابة في غزوة بدر من يقدمون في القبور فقال صلى الله عليه وسلم قدموا أكثرهم قرآنا إنك يوم أن ترى هذه المواقف تدرك الأثر الذي بإذن الله جعل ابن مندة يرحل في طلب الحديث وعمره عشرون سنة حتى رجع وعمره خمسا وستون شيخا ثم تزوج بعد الخمسة وستين يوم أن ترى شبابنا أصحاب العشرين ما هي همتهم اليوم ما هو طموحهم اليوم أبو حاتم الرازي مشى ما يقارب ألف الف فرصة وهو أعنى عشرين سنة بل كان يجول الديار لكي يسمع الحديث أما الحافظ المقدسي فيقول سمعت في الحديث أكبر من أربعين مدينة سافرت إليها الإمام السمعاني رحل إلى اثنين وستين ومئة مدينة بل سمع من سبعة آلاف عالم إنها الأماني إنها الأماني أما الإمام أحمد بن عبدوس فكان من حرصه على العبادة والصلاة كانت أمنيته عظيمة بل كان يصلي الصبح بوضوء العشاء قيل في الأثر ثلاثين سنة كان يدرس وكان يتعلم كلهم ضربوا أروع الأمثلة أما الفرابي يقول وقفت على كتاب لأرسته قرأته مئة مرة لكي أفهم وهذا السر الذي جاء في الأثر وقد نوه لذلك ابن قدامة في إثم من لم يختم القرآن في أقل من أربعين يوما والله لما وقفت على هذا الأثر هزني وأبكاني وتألمت كيف أننا هجرنا هذا القرآن تجلس عشرات الساعات على الواتساب وعشرات الأوقات في متابعة أخبار الناس ويمر عليك أن تختم القرآن كل أربعين يوما أي بلية قد مررنا بها اليوم لا بد أن تفكر في أمنيتك أتريد أن تكون في رفقة أهل القرآن عندما يقال لهم اقرأ اقرأ وارتقي ورتقي كما كنت ترتل في الدنيا أم لا هل تريد أن تكون ممن قال الله فيهم والسابقون السابقون أولئك المقربون إذن لا يؤذن المؤذن إلا وأنت في المسجد رب نفسك حرص عليها أختم هذا اللقاء إن أردت أن تكون عظيما فلا تنشغل بعيوب الناس ولا بنقد الناس ولا بتجريح الناس ولا تشغل نفسك بأخطاء الناس ولا بزلات الناس شر الورى بعيوب الناس مشتغلوا مثل الدباب يراعي مواطن العللي بل خاطب أعداءك وخاطب حسادك وخاطب مبغضيك عداتي لهم فضل علي ومنة فلا أبعد الرحمن عني الأعادية هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني اكتسبت المعالية أعيدها لك عداتي لهم فضل علي ومنة فلا أبعد الرحمن عني الأعادي هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعالية شعارهم حسد الفتى إذ لم ينال سعيه فالناس أعداء لهم وخصوموا كضراء إلى الحسناء قلنا لوجيها حسدا ومقتا إنه لدميم إذن لا تنظر إلى عيوب الآخرين ولا نقد الآخرين ولا تنشغل بنفسك والله أخاف يعينوني أخاف يصيبونني بالعين كثير من الأسر اليوم تخاف على أولادها فأين التوكل على الله فما ظنكم برب العالمين إياك وناقوس الفشل إياك ونقوس الفشل انظر للحياة بعين النحلة ولا تنظر إليها بعين الذبابة امتلك المهارة وانطلق القوة وكن فولاذا قويا أمام المعالي تكتسبها بإذن الله تعالى وانظر أننا إلى متى ونحن نصدر من الغرب ونحتاج للغرب إن دينك وبلدك بحاجة إلى أمانك الصادق. خدمتك لدينك وخدمتك لوطنك تؤجر من ورائها كم نحتاج إلى الأطباء والعلماء والمبدعون والمفكرون والعمالقة الذين يصنعون قال ابن القيم رحمه الله وقد أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم ومن آثر الراحة فاتته الراحة اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل لا تقل أصلي وفصلي أبدا إنما أصل الفتى ما قد حصل وردد ما قال القائل صغير ودلو كبيرا وشيخ ودلو صغرا وخال يبتغي عملا وذو عمل به ضجرا ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر فهل هم حاروا مع الأقدار؟ أم هل هم حيروا القدر؟ إياك أن تنظر إلى أي إعاقة في جسمك أو عقلك أو تفكيرك فإنها لا تمنعك من الارتقاء ادفع نجاحك بالنجاح والحياة تبدأ خطوة خطوة فكر كيف تفكر بل فكر كيف تنجح دع القلق وابدأي الحياة اضبط توجهات عقلك وتفكيرك وإبداعك اصنع النجاح وحاول أن تكتشف نجاحك كن إيجابيا في البيئة السلبية اعلم أن طاقة أي إنسان هي أفضل من كل شيء بل إن طاقتك هي تصنع كل شيء النجاح يوم أن تكون أنت النجاح اللهم إني أسألك في ختام هذا اللقاء أن تبارك لنا فيما قلنا وسمعنا. اللهم إن نسألك أن توفقنا لهداك وأن ترزقنا والحاضرين والحاضرات جنة عرضها السماوات والأرض اللهم وفقنا لكل خير اللهم ارزقنا أماني يا تقربنا إليك يا ربنا نسألك اللهم الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار ودركاتها اللهم ارزقنا أمانية تقربنا إليك وأبعدنا عن الأمانية التي تبعدنا عنك نسألك اللهم أن تحبب إلينا الإيمان وتزينه في قلوبنا وأن تكره إلينا الكفر والفزوق والعصيان أصلح اللهم أولادنا وأزواجنا وكل محبين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك لهذه البلاد الأمن والأمان والراحة والاطمئنان اللهم إنا نسألك أن توفق ولي أمرنا لكل خير وتقوده إلى كل خير وترزقه بطانة تعينه يا رب العالمين وتشد من أزره يا أكرم الأكرمين نسألك اللهم بأسمائك الحسنى أن تغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان من آبائنا ميتاً فاغفر له يا رب العالمين جاز والدينا خيرا اللهم جازهم خيرا اللهم جازهم خيرا على ما ربونا وعلمونا يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلنا بهم بعد الممات من البارين اللهم اجعلنا بهم بارين يا رب العالمين اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره على طاعتك اللهم بارك لهم في عمرهم يا رب العالمين اللهم بارك لهم يا رب نسألك, نسألك أنت كافئة آبائنا وأمهاتنا كافئهم يا رب العالمين أن يرون نجاحنا وصلاحنا كافئهم يا ربنا فإنهم والله تعبوا في زمن أشد من زماننا ونالوا من الألم ما لم ننال يا رب العالمين اللهم اكتب لهم الأجر اللهم من كان يا رب العالمين من مريضا شافه وعافه اللهم فكه من أسر مرضه يا الله اللهم فكه من أسر مرضه وبلواه يا الله اللهم فكه من أسر مرضه وبلواه يا الله نسألك اللهم أن تصلح أولادنا اللهم من كان منهم على الصراط المستقيم اثبته وارتقي به يا رب العالمين ومن زاغ من أبنائنا فنسألك اللهم أن تصلحه وأن ترده إلى الخير وأن تقوده إلى الخير اللهم قرب له الخير وقرب أهل الخير إليه يا أكرم الأكرمين اللهم من حضر معنا هذه المحاضرة وأمن على دعائها اكتب له الأجر والمضاعفة اللهم إني أسألك أن ترزقنا الإخلاص فيما قلنا اغفر لنا انزلنا زللنا واغفر لنا إن أخطانا واغفر لنا إن أذنبنا واغفر لنا إن قصرنا ربنا ملنا علينا بالصلاح والتقوى واختم حياتنا بما تحب يا رب محاضرة الاسبوع, الأسبوع استمعنا يو لحبة إلى محاضرة بعنوان الأمانة ألقها فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن مبارك بوبشيت إمام وخطيب جامع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالطرف بمحافظة الأحساء.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 مع بيان أثر الحياة الإيجابية على النفس وفي الختام وقف الشيخ إبراهيم بوبشيت مع وصايا سريعة لبلوغ القمة في الأماني. ختاما نشكركم على حسن استماعكم حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محاضرة الأسبوع في الحلقة القادمة